وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرَارٍ أَن ضَلَّتْ إِلَّا وَاللَّهُ رَاؤُكُمْ بِالْعِبَادِ 114. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 115. زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا 119. فاعلموا أن الله عزيز حكيم 110. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع 129. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهِ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابَ 120. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْفَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب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 زُلْزلُ حتىَ يَقولول الرغَّسُون والَّذينَ آمَنُوا معهَُتَ نَصْر اللهَّ أَلَ إِ نَصَ اللهَِّ قَب يسْألونكَ ماذاَا يُ ف قُون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 119. ومن يرتلد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 119. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 110. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وَإِذْ هَمَّ مَنَاءَكْبَرُ مِنَ النَّفْعِ مَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ إِصْلَاحٌ لهم خير وَإِن تُخَالِتُم فَإخوانُكُمْ وَلَّهُ يَعلَمُ الْ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِح وَلَ شَ اللَّهُ لاأَْنَتَكُمْ إِ اللهَّه عزيِيزٌ حَكم وَلَا تَكِحُ المُشِْكَاتِ حتىَ يُؤمنِن. وَلا أأَمَةُم مُؤمِنَةٌ خَيرُ مِ مشركَةِ وَلَ عجَبَتكُمْ وَل تُكِحُ المُشِكينَ حتىَ يُؤمنِنُوا وَلا أَبْدُم مُؤمنِنٌ خَيْرُ مِم مُشْركِ وَلَ عجَبًاكُمْ وَولائِكَ دُونَ إلَ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر 111. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التواذين ويحب المتطهرين 112. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم 110. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم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 ولا يحل لهن أن يقتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا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 119. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 110. فَلَا طلقها لَهُ تحل بَعْدُ من بعد حتى تنكح زوجا غيره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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَذِنُوا لَهُنَّ مُدَّةً وَأَحْصِنُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَعِظَّوهُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ سِرًّا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيضُوا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ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 111. والوالدات يرضعن أولادهن حولين لِمَنْ 112. لمن أراد أن يتم الرضاعة 113. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 114. لا تكلف نفس إلا وسعها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 119. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف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 114. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا بَيْنَكُمْ بينكم إن بِمَا بما تعملون بصير 115. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 116. فإن خفتم فرجالا أو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 119. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم 110. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 129. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعاقلون 120. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟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 لََّا فَصَلَ طَالوتُ بِالجُلُودِ قَالَ إِ اللهَّهَ مُ بتَدكُم بِنَهَبْ فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَسَ مِنْ وَمََّم ي يَطُعَنْهُ فَإِهُ مِنّ إِلَّا مَنِغْتَرَ فَ غُرْفَةَ بِييَدِهِ فَشَرِبوا مِنهُ إِللاا قَليِيلَ مِنْهُم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 117. ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 118. اللَّهِ بإذن الله وقتل داود اللَّهُ وآتاه الله الملك 112. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء 113. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 114. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين